أنه هرکس يج مسلمان نبي كان الله ربي من برواد قارم خويا دين متنها إسلام بيا شو تنها محمد عليه الصلاة والسلام رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينه ومحمد النبي هرکس أوسي أصلين نبي إلى جهنم وبئس المصير